113. وأنسان من سلالة من طين 114. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 115. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا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 وَشَجرَةَ تَخجُ مِنْ طُودِ سَين أَْتَ بُتُ بِالّهمْ وَصِبغِ للِأكِلين وَإَِّ لَكُم فِيأَن مِ عِدَِح نُسْقكُم مَِّا فِي بُطُونهَا وَلَكُم فيِيعَ مَنافِيع كَكثيرتُ وَمِنْهَا تَأكُلُون 114. وعليها وعلى الفلك تحملون 115. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال 116. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا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 124. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين 125. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير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 بَشَرون مِثْنُكُمْ يأكُلُ مِما تَأكُلونَ مِنْهُ يَشْرَبُ مِما تَشْبون وَل إِن أَطَعْتُم بَشْرًا مِثْ لَكُم إِكُم أَيَعِيدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيَّا تَهَيَّأْ لِمَا تُوعَدُونَ إِنَّهَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ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 عددَ للِقَوْم الظالِمين ثَُّ آشأن مِن بعدِهِم قُرونًا آخرين مَا تَسْبِقُ مِن أٍَُّ أَجَهَا وَماَا يَسْستَأخِرون ثَُّ أَرْسَ النسُ لَناَا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 إِلاَ فِي فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمْ مَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوا مَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ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 118. ربهم يؤمنون 119. والذين هم بربهم لا يشركون 110. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 111. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون 119. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون 110. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون 119. إِذَا أَخَذْنَا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون 110. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا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 119. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 110. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون 111. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة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 119. قل رب إما تريني ما يوعدون 110. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين 111. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون 112. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وَقُرْءِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّ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 وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ خَاسِرُونَ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النار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 يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أَن سَوَّكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِني جَزَيْيتُهُمُ اليَوْومَ بِمَا صَبَرُون أَنهُمهُمُ الْفَائِزُون قَالَ كَمْ لَ بِثتُم فِي الْ الأأَرْرضِ عَدَدَ سِنين قَاوا لَ بِثْنَا يَْمًَا أَوْ بَعْضَ يَوْمِن فَسْأأَلِ النَّّين قالَا إِلَّا بِثتُمْ إِلَّاقالَليلَ الََّّكُم كُنتُم تَعلمُون أَفَحَاسِبتُمْ أَنَّ مَا خَلَقُناَكُمْ عَبَثَا أَفَحَاسِبتُمْ أن مَا خَلَقُناَاكُمْ عَبَثَو وَأَكُم إلَيناَا لا تُرجَعُون